بسم الله الرحمن الرحيم قل الناس ملك الناس إله الناس الوسوات الخنة فالذي أعوذ برب شر من 「みんな الجنه و ا ل